وَلاَ يَحْلِفُونَ إِلاَّ نُرَدُّنَّ إِلَى الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ يُؤْنَسُ على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر فِيرِين أَفَأَمَنَ نُسِسَ بِنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ مَّنْ تُسَّسَ بِنْيَانُهُ عَلَى شَفَا والله لا يهدي القوم الوالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التولاة والإنجيل والقرآن وَمَن نَّكَثَ فِيهِ يَمِينَهُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوفَىٰ بِعَهْدِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الفوز التائبون العابدون الحامدون التائحون الراكعون التاجدون لامرون بالمعروف واناهون عن المنسى كَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ